علمت نفس ما أحبرت فلا أكسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول عند ذي العرش مكين مطاع سمامين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا ونه <تصفيق> الا